ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ق ا ما ا ر ع ة ل ق ا ر ع ة و م ا أ د ل ا ا ل ق ا ر ع ة ي و م ي ك و ن ا ل ن ا س كالفراش ا ل م ب و وتكون ا ل ج ب الله ك ا ع ا ل م فأما ف و ش س ن موازينه ف ه و في ع ي ش ة ر ا ض ي ة وأما م ن خفت م و ا ب ل س ي ل ه ه ا و ي ة و م ا أ د ر ا ك م ا ه ي نار ا ح ه